أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى ولل إنسان حين من الدهر لم يكن شيئا إن نبتميه فاجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرون 1. يفجرونها تفجيرا 2. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شرمه استقيما وحريرا مبتكئين فيها على الناس لَ <تصفيق> وَإِن فَإِنْ كَانَ مِزَاجُ عَذْبًا جَمِيلًا فِيهَا تَسْمَا سَبِيلًا وَيَقُولُ لا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكره فمن شاء تقبل إلى رب سبيله ظالمين <تصفيق> أعد